وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا ولك الشكر شكرا كثيرا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 تطاع فتشفر وتعصى فتغفر كل شيء هالك إلا وجهك أقرب حفيق وأدنى شهير حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال القلوب لك مفضية والسر عندك علانية والحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والخلق خلقك والأمر أمرك والشرع شرعك وأنت الله الرؤوف الرحيم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت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 ولا تسلِط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا لرحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك حاكمنا وبك خاصمنا وإليك أنبنا طغى بيرنا ما قدمنا وما أخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت لا اله الا انت سبحانك سبحانك انا كنا من الظالمين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 ومن اوصيناه بالدعاء ومن اوصانا بالدعاء ومن احببنا فيك ومن احببناه فيك اللهم اعتق رقابنا جميعا من النار اللهم في هذه الليله الشريفه اللهم في هذه الليله الشريفه وفي هذا البلد الحرام والمسجد الحرام وفي ثلث الليل الآخر حيث يتنزل ربنا سبحانه نزولا يليق بجلاله وعظمته فيقول هل من داع فأستجيب له هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه اللهم انا ندعوك فاجبنا واعطنا اللهم انا ندعوك فاجبنا واعطنا ونستغفرك فاغفر لنا ونتوب اليك فتوب علينا اللهم اغفر ذنوبنا كلها دقها وجلها واولها واخرها وعلى نيتها وسرها اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا يا حي يا, قيوم يا, حي يا, قيوم يا حي يا قيوم بك نستغيث فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام اللهم إنا نسالك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه واوله واخره وباطنه وظاهره والدرجات العلى من الجنه والدرجات من الجنه والدرجات العلى من الجنه يا ذا العطاء والفضل والمنه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 عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح اللهم إنا نسألك إيمانا نقتدي به ونورا نهتدي به ورزقا حلالا نكتفي به اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك وهب لنا غنا لا يطغينا وصحة لا تلهينا وأغننا اللهم بفضلك عمن عن أغنيته عنا واجعل اخر كلامنا من الدنيا شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتوفنا وان ترضى عنا غير غضبان الله اللهم توفنا وان ترضى عنا غير غضبان وألحقنا بالصالحين واجمعنا مع النبيين والسترقين والشهداء والصالحين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 اللهم أكرمنا بجوار المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم أكرمنا بشفاعته والسلام عليه وأوردنا حوضاً واسقنا بيده الشريفة شربةً لا نضمأ بعدها أبداً برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح إمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا اللهم وفق عبدك خادم الحرمين الشريفين ونائبيه وإخوانه وأعوانه إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين وإلى ما فيه الخير للبلاد والعباد اللهم احفظ على هذه البلاد عقيدتها وقيادتها وأمنها ووحدتها واستقرارها يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفق جميع أولاة المسلمين للعمل بكتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلهم رحمة على عبادك المؤمنين إلهنا إلهنا إلهنا عظم الخط واشتد الكرب على كثير من إخواننا المسلمين اللهم ننصرهم في فلسطين اللهم ننصرهم في فلسطين اللهم ننصرهم في فلسطين, ننصرهم في فلسطين على اليهود المعتدين المحتلين إلهنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست اسماءك نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن تنقذ المسجد الأقصى من رجس اليهود المعتدين اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين اللهم أكرمنا بالصلاة فيه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 اللهم ننصرهم على عدوك وعدوهم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 أن يحل بما سخطك أو ينذل علينا غضبك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم كل إخواننا المضطهدين في دينهم في كل مكان اللهم كل إخواننا في العراق اللهم اللهم اجعلهم على محكمين ولسنه نبيك صلى الله عليه وسلم متبعين وهيئ لهم من يحكمهم بالكتاب والسنه يا ذا العطاء والفوم والمنه يا رب العالمين الهنا هؤلاء عبادك هؤلاء عبادك نصب وجوههم إليك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 تعلم حالنا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليك شيء من أمورنا نحن الفقراء البعساء إليك المفتقرون إليك يا ذا الجلال والإكرام نسألك مسألة المساكين نسألك مسألة من خضعت لك رقابهم وذلت لك جباههم ونرفت لك عونهم إذا رفت لك عيون مرغمت لك أموفهم فاللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا يا ذا الجلال والإكرام أعطنا من الخير ما نروم وفوق ما نروم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارحم موحد هذه البلاد اللهم ارحم ولا تأمرنا الذين سبقونا إليك وعلماءنا اللهم ارحمهم ووالدينا وجميع المسلمين اللهم اغفر لهم ورحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلز والبرن ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم انقلهم جميعا من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود في سدر مخطود وطلح منضود وظل مندود يا غفور يا ودود ورحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم من أرادنا وأراد ديننا وأراد بلادنا وأراد الإسلام والمسلمين بثوء فأشعله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تجميرا عليه يا سميع الدعاء اللهم ارفع الفقر عن المسلمين والجهل عنهم والمجاعة عن ديارهم يا ذا الجلال والإكرام واجمعهم على الكتاب والسنة ووحد صفوفهم وألف قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم احفظ بلادنا بلاد التوحيد والسنة والحرمين الشريفين اللهم من أراد هابسه فرد كيده عليه ندرأ بك اللهم في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم اللهم أصلح شباب المسلمين اللهم أصلح شباب المسلمين اللهم ارجقهم الوسطية والاعتدال يا ذا العغمة والعزة والجلال اللهم احفظهم من الإفراط والتفريط يا ذا الجلال والإكرام اللهم أصلح نساء المسلمين اللهم زينهن بالعفاف والاحتشام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم أصلح وسائل الإعلام اللهم أصلح وسائل الإعلام ومناهج التعليم في كل مكان يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعِد علينا رمضان أعواماً عديدة وأزمنة مديدة ونحن في خير وصحة وحياة سعيدة اللهم اختم لنا بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ما سألناك فأعطنا وما لم نسألك فلا تحرمنا برحمتك وجودك وفضلك يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ برضوانك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء أن عليك أنتك ما أذنيت على نفسك وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار وصل عليه ما تعاقب الليل والنهار وصل عليه وعلى المهاجرين والأنصار والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين